اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فَمَنِّبْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِ فِلْلِئْثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكْلِبِينَ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 ان محصنين غير مسافحين ولا متخذي افدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين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 وَإِن كُنتُم مُّرْضًا أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمْ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ صعيدا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يريد مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وليتم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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوه واقربوا للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم انبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله, وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وآمتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا جنات جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا نقضهم ميثاقهم لعناهُم وجعلنا قلوبهم قاسيةً وجعلنا قلوبهم قاسيةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا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 ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم, فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذن من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا, وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبيركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخُلُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ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 إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتا يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين وَيُعَلِّمُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَا إِنَّا لَأَقْتُلَنَّكَ قال, قَالَ إِنَّ إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك اني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النير وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابين.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 قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاء هُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 يريدون أن يخرجوا من النيل وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من عن بعض ظلمي واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعد من يشاء ويغفر لمن يشاء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 سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا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 إنا أنزلنا التوريت فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَرِهِم بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَىٰءِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْ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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمنا مت واحدة ولا كل فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله يرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين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 يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم، ذلك فضل الله يعطيه من يشاء، والله واسع عليم.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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين غوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان فكيف يشاء؟ ولا يزيدن منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.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 ولو أنهم أقاموا التوراه والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَيْتَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَاسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ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 لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصير لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد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 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفكون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 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَرُ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِيسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 كثيرا منهم فاسقون لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى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 وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحد الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين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 اتقوا وأمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ولما حكم الله من يخافه بالغيب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 فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم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 فإن عثر على أنه ما استحق اثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ ابْنَاءُ أَنِيَاتٍ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ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 ان قلوبنا ونعلم ان قصد ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا وايه من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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بِنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمْ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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات, لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم